كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون كأنما يتعقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق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 إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاة أمنة منه وينزل عليكم, وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به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 إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، فلا توالهم الأذبا، ومن يوالهم يومئذ دبره إلا متحزفا لقتال أو متحيزا.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 وليبلي المؤمنين منه بلاء حسما إن الله سميع عليم ذلك وأن الله نوهم كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم قِتَاءُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم محرضون يا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 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تقفون أي يتخطفكم الناس فأواكم فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتقون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 يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم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 وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ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 ليميِّز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيذكموه جميعاً، فيذكموه جميعاً، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل الذين كفروا.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 فأن لِلَّهِ خُمُسَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا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 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ورب أسفل منكم ولو توعتم لختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمر ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا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 ولا تنازعت في الأمر ولا كذن الله سلم إنه عالم بذات الصدور وإذا يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليله ويقللكم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 ديارهم بطرا ورآء الناس ورآء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَرَى مَا لَا إِنِّي وخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ذينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذا تُوفَ الَّذين كفَرُوا المَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ المَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُهَّهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقوا عذابَ الحَلِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنْ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 ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أعمها على قوم حتى يغيروا، حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عظيم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم.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 اللّذين كفوا فهم لا يؤمنون، الّذين عهّدت منهم ثم يُقظون عهدهم في كل مرة، ثم يُقظون عهدهم في كل مرة وهم لا يستقون. فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فبذ إليهم على سواه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 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ إن فيكم ضعف، فإيهكم منكم مئة صابرين يضرب مئتين، وإيهكم منكم ألفين يضرب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين.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 النبي يقول لمن في أيديكم من الأسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، وإني يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكنا منهم، والله عليم حكيم، إن الذين آمنوا وهجوا وجاهدوا بأموالهم. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونطروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهادجو؟ وإن استفرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم. يثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير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 وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ